Welkom bij les nummer 43 van Arabische grammatica. We gaan vandaag, inshallah ta'ala, de les of het hoofdstuk 31 Day in Arabo Dzemail Mu'nnefi Salim behandelen. Voordat we daarmee gaan beginnen, zullen we eerst het huiswerk van hoofdstuk 31 C, Arabu, Jema'il as Salim Assalim, doornemen. En voordat ik daarmee begin, alweer, zal ik eerst even een, uh, een vraag beantwoorden die vorige keer was gesteld. Uh, just Oumu uh, had een vraag over uh, El Memnu'a Min sarf uh, Het is eigenlijk buiten het onderwerp, maar uh, heb ik even uitgezocht. Uh, het woord Atiba, bijvoorbeeld, de artsen, dat is memnu'a uh, min sarf vanwege el alif alif al, al memdooda en uh, de vraag was of na al-adad dit woord uh, uh, dat het niet meer memnu'a uh, min as-sarf wordt dat het wel vervoegd kan worden namelijk dat hij kastra krijgt bijvoorbeeld als hij majoror is en uh, voor zover ik kon nagaan is dat niet het geval want al memnu'a min sarf wordt alleen Monsarif, <mum> als hij el, het tarif krijgt, of hij wordt modaf ila ma ba'dahu. He? Dat hij modaf is, niet modaf ilay, zoals ik vorige keer heb gezegd. Dus bijvoorbeeld, ik zeg, marartu bi atiba'i al, al, al kalb, meteen. Ik ging langs, langs de artsen van het hart. Bi atiba'i al kalb. Waarom is hier atiba'i Monsarif? Omdat hij modaf is naar hetgeen wat na hem komt. Dus modaf ila ma ba'dahu. Maar als hij modaf is ila ma qablahu, zoals bijvoorbeeld eh uh, khamsatu atibba, dan is het naar mijn, uh, voor zover ik, ik, ik kan nagaan, niet Memnoa Minasarf. Of sorry, hij wordt wel memno' Minasarf en het is geen reden om een uh, uh, monsarif te krijgen. والله تعالى أعلم كهوبدة تدادلك ذلك طيب دم خافني إن شاء الله تعالى نار أبخاف أين؟ التمرين الأول رأينا بأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء The taken from the رفع جمع المذكر السالم that is الواو. إن the taken النصب that is الياج. إن أوك the auk, الجر هذا هو التحدي <سؤال> namely يقول السؤال الاول عين جمع المذكر السالم المرفوعة والمنصوبة والمجرور في العبارات الاتيه وبين السبب وعلامه الاعراب في كل wat moeten we hier doen we moeten kijken waar al al al jam' muzakkar salim is en dan uh, Wat is de reden van het uh, teken die je aangeeft, maar ik zal ook de vraag erbij toevoegen, namelijk de reden van het feit dat die Marfois, is Sub of Major. Dus de reden van de Arab. Sebab al-Arab. Als uh, dus je zegt Sebab al-Arab ja, dan moet je ook de reden daarvan vermelden. Al-Jungle. Je المصريون لارتفاع أثمان القطن يبتهج المصريون لارتفاع أثمان القطن أين الجمع المذكر السالم هنا وهل هو مرفوع منصوب أو مجرور والسبب في ذلك ثم سبب علامة الإعراب طيب زوجة الأثريات فضل المصريون جمع مذكر سالم مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو أحسنت هاخد. لماذا رفعه أي علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر الصالم إذن هذا الجواب كامل هذا الجواب كامل ويبتهج المصريون لاتفاع إثمان القطن ذات المصريون ذات المصريون ذات المصريون Um, yeah, the, uh, طيب, الجملة الثانية لم يعرفوا الأستاذ عن التلاميذ المقصرين أين جمع المذكر السالم في هذه الجملة وما إعرابه وما علامة الإعراب ولماذا؟ طيب آه, أم سوسن تفضل المقصرين أحسنت المقصرين جمع مذكر سالم ما اعرابه ما اعرابه هي اثنات فند اسم مجرور اندوس مجرور احسنت اذن هو مجرور طيب لماذا هو مجرور لانه نعت لإسم مجرور هذا هو السبب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والان ما علامه الجر ما هي علامه جره ان هي اسم مجرور بالياء لانه جمع مذكر سالم احسنت Barakallahu fikum. Goed antwoord. El, uh, uh, uh, dat betekent, de zin betekent dat de leraar of de docent vergeeft de leerlingen niet die tekortkomen. Lam nou, ya'fu. Vergaf niet. Dus in de, de het is een, een verleden tijd. De docent vergaf de leerlingen die tekortkomen niet. Lam ya'fu aan al talamir al muqassirin طيب ننتقل الى الجمله الثالثه حكم القاضي بالسجن على المجرمين اين الجمع المذكر السالم في هذه الجمله حكم القاضي بالسجن على المجرمين نعم يا تفضل المجرمين جمع مذكر سالم مجرور لانه اسم مجرور وعلامه جره الياء احسنت اسم مجرور لانه جاء بعد حرف جر على وهو مجرور بعلامة الياء لأنه جمع مذكر سالم. حسنا. معنى الكلام يعني معنى هذه الجملة أن القاضي Judge the Richter for ordering of heft the Straf خائف عن the misdad خرس المجرمين. نعم. الجملة الرابعة يفوز الرجال العاملون. يفوز الرجال العاملون أين جمع المذكر السالم في هذه الجملة يفوز الرجال العاملون طيب أم سوسن فضل العاملون أحسنت ما إعرابها ما إعراب الكلمة وهو مرفوع لأنه فاعل لأنه فاعل je voelt zo Rijalulamilon. Hello, Veil. Een naam. Rijalulamilon. Wel is Elhamilon? Iden. Me Arabu Elhamilon. Me Arabu Elhamilon. Geen mevrouw Bihi, dus dan weet ik het niet. Wie weet dat wel? broeder Sebasmeind. Wat dan? Weet jij wat Arab daarvan is? Ghabbar. Je zei vorige keer dat je weet het verschil tussen gabar en nog iets anders. En nu zeg je het is Ghabbar. Dus je misschien. Weet jij het antwoord? Wat is. Arab al amilun Naat. Naam. Naat. Het is geen khabar, maar het is naat. Kijk, al-Khabar heb je na al-Mubtada. En hier hebben we geen Mubtada. Er is geen jumla die begint met een ism. Jafouzou, Rijal al De werkende mannen, die hebben succes. Dus jafouzou, dat is fil. Jafouzou is fi'al. Dat is, dat tekent. Uh, success happen of سلاخن uh, أن yeah, uh, الرجال ذنيس تفاعل ها uh, الرجال فاعل والعاملون نعت للرجال مثل في كلمات التلاميذ المقصرين كا التلاميذ المقصرين المقصرين That is een eigenschap van telamie de tekortkommende leerlingen. En hier hebben we het over de werkende mannen. Is het duidelijk dat het nageet? نعم طيب إذا هو نعت قلنا هو نعت وهو يتبع المنعوت الذي هو الرجال والرجال فاعل إذاً هو كذلك مرفوع لأن الرجال فاعل مرفوع فالعامل مرفوع وما علامة رفعه نخستي أم سوسن علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم نعم أخذ حسن الجملة الخامسة الصفراء إزاي توش الدور صوصي كتلت لا تصغي إلى الكاذبين لا تصغي الى الكاذبين اين الجمع المذكر السالم في هذه الجمله الاثر يتفضل لا تصغي الى الكاذبين الكاذبين جمع مذكر سالم مجرور لانه اسم مجرور وعلامه جره الياء احسنت ik hoop dat أن iedereen duidelijk dit antwoord dat duidelijk هذا want zo en nu vraag ik iets anders. Wie kan mij de geven van Tosri? La-Tosri. il kadibin betekent luister niet naar de luigenaren. Of logenaars. Luister niet naar de leugenaars. Wat is al van Tosri? Af en toe stel ik wat vragen om de stof van vroeger erbij te halen. Zodat we het niet vergeten. Uh, Fi'l modari'a. Me'jizoen bilaa. وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه هو أه أه أه الذي هو الياء أحسنت الخت هو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الياء في الـ في ال الأصل هي تصغي بالياء لكنه جزم فحذفت الياء طيب كيف تسمى هذه الأدات La, tosri. Hoe heet deze of dit woord? La, wat s'abou z'abou, La, annahiya, Jullie moeten onderscheid maken tussen la, annahiya en la, annafiya. La, annahiya, dat is een la waarmee je iemand verbiedt om iets te doen. La, annafiya, dat is gewoon een ontkenning. Heel goed. Tot slot, het كان التلاميذ منتبهين كان التلاميذ منتبهين اين جمع مذكر سالم في هذه الجمله قم استاذ تفضل منتبهين جمع مذكر سالم منصوب لانه خبر كان وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم احسنت كوركت طيب اكسدار الفتحة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 degene of de teken die in plaats komt van al fedha Want ook al is het majrur blijft die Noon al fedha hebben. Dus je zegt bijvoorbeeld Al-Muntabihina. Al al maar het is wel majrur vanwege het feit dat het Naat is. En uh, het teken van Al-Jar al is dan Al-Ya' -ja en niet iets anders. Heel goed, nou. inshallah begrijpen jullie dat. En dat blijkt ook uit jullie antwoorden. Dan nu ga ik naar Al Tamrini Fani, Yaqul Su'al Adjma al-Kalimatil A Tiata, Jemma'a Mudekarin Salimen, Wada ha Bad al-Jemai, Fi Jumalin Mufida. Dus je moet al-Jemma al-Mudekar salim van de volgende woorden vermelden, vertellen. En dan moet je een goede zin meemaken. Jumla Mufida. Al-Ba'io. البائع ما هو جمع المذكر السالم لكلمة البائع؟ إيش تيفا فيرتال لضبط تبتايكنت انضم جمع مذكر السالم؟ نعم أثريات فضل. البائعون هيخوت البائعون ضطيس الجمع مذكر السالم لمفرد البائع ضبتايكنت ضط البائعون فركوبرز هيخوت يع زندر فاختايكنت verkopers. طيب الان جمله مفيده البائعون يبيعون الخضرا. هيخت. الخضر. De verkopers verkopen eh uh, fruit of eh uh, groenten. احسن. <تصفيق> المجتهدون المجتهدون ما معنى المجتهد وما هو جمع مذكر سالم للمجتهد وضعها في جمله. ام سوسن تفضل المجتهدون gehartwerkenden احسنت المجتهدون dat ist dus de de السالم قرأ المجتهدون القرآن hier gut قرأ المجتهدون القرآن de hartwerkenden la haben den Koran gelesen strebenden strebenden ook in het verschillende Betekenissen ervoor. De ijverigen, volgens mij kan ook. Hè? De hardwerkenden, degenen die hun beste doen. Nou, allemaal euh, betekenissen van al-Mujtahit. Taib, An-Najjar. Broeders, waar is het? Fadda. de Timmermannen. Heel goed. Jumla Mufida. Iti, bij Joomla Mufida. Die kalemat met je mag ook An-Najjarin zeggen, afhankelijk van de Arab, daarvan. An-Najjaruna yasna'oona safienetan. Naam, De Timmermanen maken een boot of een schip. Zijn Oké, As-Sayyadu. As-Sayyadu. Jullie kunnen ook een zin maken waarbij het Mansub of Majror is. As-Sayyadu. Maar als jullie ook maar voor willen geven, geen probleem. Al-Athariyat, hadden. al hadde. jagers, vissers. Beter vissers, want jagers dat zijn al-Qannasoon, al-Qannas. En Al-Sayyad wordt meestal ja goed, uh, hoewel, Al-Sayyad. wordt ook gebruikt voor uh, het jagen hè, in, de, in het land, niet in de zee. Dus inderdaad kun je zowel jagers als vissers bedoelen. نعم الصيادون. طيب جملة مفيدة. يصطاد الصيادون السمك. هادو شد فيسرس، فيشن، فيشر. اٍن هلا اٍن هلا. موهية زين. <تبق> فيسرس فيشر فيشر. طيب. ال السارق. السارق. السارق. من يأتي. بيجمع المذكر السالم لكلمة السارق، ثم يضعها في جملة. برودر سبعة وسبعين تفضل. السارقون تزينت ديفن. نيت بلس ديفن. السارقون إندردات ديفن. طيب، ضعها في جملة مفيدة. السارقون يقطعوا أيدي أيديهم. هير متفايف بتش بيستيلستان. السارقون يقطعوا أيدي أيديهم. Aydihim, Ahzend, Aydihim Yokta'u, Aydihim Maar is het Yokta'u Want Aydihim is een Is is een jama van Iets wat niet Wat geen verstand heeft En daar wordt net voor gebruikt Dus dan zeg je niet Yokta'u Maar Tuqta'u as sariqoona Tuqta'u Aydihim Nou, al تقطع أيديهم، وفي كنزخة تقطع أيدي السارقين، تقطع أيدي السارقين، نعم. السارقون تقطع أيديهم أحسن. طيب نمضي, نمضي إلى الكلمة الأخيرة في هذا التبريم الحارس. الحارس الحارس، نعم الاثريه تفضل الحارس الحراس د بفاكرس الحراس. الحراس، طيب جزء الأفريات الحراس جمع مذكر سالم هل الحراس جمع مذكر سالم؟ إن دات الحارس دات يسمى بواكر، أم بواكر؟ إن الحراس داتين بواكرس. لكن الآن سؤالي هل الحراس جمع مذكر سالم أم لا؟ ناي، uh, عفوا داتيس جمع تكسير. أحسنت. داتيس جمع تكسير. Uh, طيب لماذا قلنا بأنه جمع تكسير؟ en hier gaan we ook een soort herhaling doen om het geheugen op te vriezen. Waarom is het Jammateksir? Waarom zeggen we dat het gematexir is? al -Horraas. Het is heel goed om zo'n ja, zo klein foutje te maken, zodat de voorgaande lessen worden herhaald. Waarom zeggen we dat Al-Hurras Jammateksir suratu Tagayyarat El sura Heel goed. suratu suratumufradih. Dus... المفرد بتس الحارس، the above definition is rendered. كايك الحارس دل حايفت الفتحة، and by the guards heft the الحارس دراء heft the قصرة، and by the guards heftي الفتحة خكرية. انظفون. So What is الذي لا أفهم سؤالك يا الحبيب؟ طيب، إذن ما هو جمع المذكر السالم لكلمات الحارس؟ I don't understand your question، الحبيب. 19. الذي إس أرابيش خاجي. شو يعني اللي تخجل؟ الحارسون حسن. الحارسون الحارسون هو جمع مذكر سالم. إن في عرمسة خذه جمع مذكر سالم. قم ضط المفرد نيت فراندرتيس. الاٍنهيّة اللي ترخّبت هي إضافة من الواو و النون. الحارس الحارسون. عرمسة جمع مذكر سالم. طيب الآن جمله مفيدة يا yeah, الحراس يسوق جمع الحراس يسوق جمع ان الحارسون يسوق جمع استهيفت ميلدره جمع الحاري الحارسون يجتمعون على العدو هيلوخو دوس دي بواكرس فرزاملن زيخ تيغن طيب uh, الذي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 معنى جمع المذكر السالم وكيف يعرب فالآن نأخذ التمارين وفيكم بارك الله طيب ننظر الآن إلى التمرين الثالث التمرين الثالث يقول السؤال أجمع الكلمات الآتية جمع مذكر سالما وضعها بعد الجمع في جمل مفيدة بحيث يكون كل منها مرة مبتدأ ومرة اسما لإن ومرة خبرا للعل ومرة مفعولا به طيب هير آخر يا ابت المفرد عندنا مفرد نجمعه جمع مذكر سالم ثم بعد ذلك نضعه في جملة أو في جمل الجمله الأولى يكون فيه مبتدأ وفي الثانية يكون اسما لإن وفي الثالثة يكون خبرا للاعل وفي الاخير يكون مفعولا به وبهذا نسترجع أو نتذكر ما مضى معنا من القواعد السابق السابق ما معناها وما هو جمع المذكر السالم لكلمة سابق ثم ضعها في هذه الجمل طيب من السابق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برودر سبعة تفضل يفلح السابقون نعم يفلح السابقون. طيب إذن الجمع والسابقون. وما إعراب السابقون في هذه الجملة؟ السابقون في دي د فور خانرز. د خانة فور غارة. فاعل. وماذا كان السؤال؟ هل طلبت الفاعل؟ أنا طلبت. مبتدأ أو اسما لإن أو خبرا لعل أو مفعولا به. ولم أطلب الفاعل. اللهم الله وإياك. السابقون يفلحون ما شاء الله إن سيرة الحق لو تفضلت أو لو تفضلتي بإتباع الدور يعني تنتظر الدور ترفع اليد إذا أردت أو أردت أن تجيب بارك الله فيكم لا بأس خير بروبلم طيب إذا السابقون يفلحون وما إعراب السابقون ما إعراب السابقون في جملة السابقون يفلحون السابقون مبتدأ مرفوع احسنت وعلامة رفعه كما رأينا الواو لأنه جمع مذكر سالم طيب هنا سؤال هنا سؤال طيب سؤال لأمر لم نأخذه لكن ربما يوجد معنا من يستطيع أن يجيب عليه إذا كان de voorgangers, mubtadaan. de voorgangers, Degenen die ervoor zijn geweest. Niet de voorgangers eigenlijk, maar degenen die als eerste waren. De eerste. De eerste is een is betere vertaling. De eerste. De eerste mensen. De Sabiqun, mubtadaan. de Allahu alam. Na, de tijd is is de khabar. Juflihoun is de khabar. Maar Juflihoun is een fial of niet? Hoe kan een fial khabar zijn? Ik ga gewoon vragen stellen. Jumla fialia, masha'Allah. Na. Jumla fialia is een mahalli raf i khabar. Ashan. Jumla fialia. Dus hier is een khabar niet één woord, zoals we gezien hebben. Zoals bijvoorbeeld, u zegt. السابقون مفلحون ماشي زيخت السابقون مفلحون ضن اسم مفلحون خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم مفلحون ماشي زيخت يفلحون ضن هي جملة جمله فعليه نعملك فعل يفلح ان فاعل ضمير مستتر تقديره هم ذوش فعل ان فاعل دوش هبوا جمله فعليه ان ديز فعليه die wordt beschouwd als geheel een khabar voor as-sabikuna. Ik hoop dat het duidelijk is. Het is een stapje opzij. Maar het is wel handig om het te weten. Dat komt nog later insya Allah. Tij. Muhammadun maa jamuuh muhammadun thumma eeti bij jumalin yakunu viha mubtadaan afwan afwan السابق جئنا الآن بمرتدا فأتي الآن بجملة يكون فيه السابقون اسما لأن اسمن لأن برودر سيفين سيفنت أو في من تاندر. ياي ما خان ترد تجيفه أو في من تاندرس كناتوك دون أص من الأرض. إن السابقين مفلحون. أحسنت. إن السابقين مفلحون. إذا هنا السابقين اسم إن منصوب طبط يبخزين دات اسم إن ألتت منصوبس وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم ومفلحون خبر إن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم نعم هيخد أخي برودر سبا سبعين. سبا الآن جملة أخرى يكون فيها خَبَرًا لِلَعَلَّةِ خَبَرًا Jij mag ook antwoord geven, maar als iemand anders dat wil doen, is ook goed. لَعَلَّةِ Jullie weten allemaal als het goed is wat لَعَلَّةِ is. لَعَلَّةِ is een van de zusters van... L'am, het atheriaat, voorzitter. لَعَلَّ النَّاسَ في المسجد even euh, doen. ايف... ال... Is het een of een of We gaan insha'Allah deze zin een beetje bestuderen. Waarom is het een nasa in geen an Nasu? Isim La Allah. La is een van de zusters van In, Achawatu in. Ze doet hetzelfde. La'alla doet hetzelfde als wat Inna doet. Dus de ism van Inna is mansoob en de khabar van Inna is Marfu'a. La'alla nasa as-sabikun. Wat is de Arab van as Na i'raabu as Een beetje nadenken. Khabar. Kijk, als, ik zeg, als je zegt khabar, dat betekent dat je een complete zin hebt. Als je zegt la'alla nasa. En dan mag je stoppen. Want dan is het geval? Dan is je zin compleet. Is dat wel het geval? Is de zin een complete zin? Nee. Dat is het niet. Klopt. Dat is het niet. Dus wat zou de Arab zijn van een sabiqoon? Misschien dat jij zelf een antwoord kan geven. Wat zou het antwoord zijn? Wat zou... De juiste arab zijn van as-sabiqoon. Naat. Naam. Naat. Maar dan wordt het as-sabiqeen. Heel goed. En dan, je zegt, لعلّ النّاس as-sabiqeen, al masjid. En salloofil masjid, dat is weer een zin die informatie geeft over die mensen waar je het over hebt. En dat is dan khabar. Die hele hele zin, is dan khabar. Want die geeft informatie waarmee de zin compleet wordt. In een sabiqin, alle mensen sabiqin, salloo fil masjid. Sallo of sallo? Nee, salloo. Salloo. Volgens mij kun je ook salloo zeggen. Salloo. Hum salloo. Je salloo na salloo Ja, kijk, salloo, dat is meer. الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا هو أمر مع الأشي في هم صلوا في الماضي الفتحة. صلوا كم من أجل فتح لعل الناس السابقين صلوا في المسجد نعم أحسنت بردر السبعة وسبحة هذا هو الفتحة ديش. الواو هذا هو سكون لعل الناس السابقين صلوا في المسجد. طيب من ياتي الان بجمله تكون فيها السابقون خبرا لعل ولعل كما راينا هي اخت من اخوات ان وتفيد الرجاء الرجاء ان تمني you hope just that there is something gebeurt nou je mag verder gaan لعل الرجال الصالحين سابقون في الخير ما شاء الله حسنت نعل الرجال الصالحين سابقون je hoopt dat de goede mensen de goede mannen de eersten zijn in het goede. Nou. طيب الان مفعول به مفعول فعولا به فكاهي برودرز راس الله يحب السابقين إلى الخيرات ما شاء الله حسنت الله تعالى هاوت فند إيرستن إن الدون فند خوده نعم طيب نمضي الآن لكلمة محمد محمد ما جمعها جمع المذكر السالم. إيش خليني ما تنظر؟ محمد، محمد. طيب، أم سوسن تفضلي محمدون يا محمدون هذا هو جمع المذكر السالم لمحمد. طيب جملة الآن مفيدة يكون فيه محمدون مبتدأ. طيب أثر يا تفضل، أم سوسن تفضل. يا محمدون مجتهدون يا خود. المحمدون het is dezelfde. Subhanallah. Al-Muhammadoon, Mujtahidoon. Al-Muhammadoon, Mujtahidoon. Al, naam, Al. al muhammadun Dan is het al met Al. Kijk, Al, dat is liet tarif Dan weet je waar het over gaat. Dat is in het Nederlands, bepaald lidwoord. Bepaalde lidwoord. Dus hoeft niet per se. Uh, afhankelijk van wat je bedoelt, als je uh, bepaalde mensen die Mohammed heten, die je uh, zeg maar wil uh, aangeven, die je bedoelt in het je zin, dan moet je el gebruiken. Maar als je hier Mohammedoene, Mujtahidoene, maar als je el al mujtahidun zegt, als je el al Mujtahidoen zegt, dus Mohammedoene el Mujtahidoen of el Muhammedoene al-Mujtahidun zegt, dan is Al-Mujtahidun naad en geen khabar. En dan moet je nog khabar met al khabar komen. Dan heb je inderdaad naad, Als je zegt Al-Muhammadun al-Mujtahidun, dan verwacht degene tegen wie je praat nog meer informatie. Wat is er mee? Dus de uh, hardwerkende uh, Muhammeds, als het ware, die gaan iets doen of die hebben iets gedaan. Dat is de betekenis. Maar als je zegt, al muhammaduna Al-Mujtahidoen, of Mujtahidoen, betekent de Mohammeds, meer fout als het ware, Mohammeds, die zijn hardwerkenden. Als je, kijk, als je, Al-Mu'ttahida, als je bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld geven, dan zal het wat duidelijker worden. Want je zegt maar, Mu'ttahida, met of zonder Al, blijft Mu'ttahida. Nee, kijk. Als we zeggen, bijvoorbeeld, كتاب, كتاب مفيد. كتاب مفيد. 呃, كتاب مفيد. 呃, كتاب مفيد. 呃, كتاب مفيد. 呃, كتاب مفيد. 呃, كتاب مفيد. 呃, مفيد. 呃, كتاب مفيد. 呃, كتاب مفيد. 呃, كتاب مفيد. Maar als je zegt kitabun mufidun, dan heb je eigenlijk iets weggehaald van de zin. Dit kan bijvoorbeeld als titel gebruikt worden. Je zegt kitabun mufid, dat is een titel. Daar bedoel je eigenlijk mee, Hada kitabun mufidun. In dit geval is kitabun hier, zonder el, gabar van een mubtada die niet aanwezig is. Mubtada muqaddar. Die zit in je gedachten, maar niet in de zin. Uh, ik kan, ja... Uh, uh, of je kan zeggen... Mubtada... Of... Kitabun... Mufidun huwa maudu'una... In dit geval is dit. Mubtada, el khabar is iets wat daarna komt... wat niet uh, expliciet is genoemd in de zin. Maar het zit gewoon in je gedachten. En dan is Mufid in dit geval... Mufid is dan naad en geen gabar. Kijk, als je de betekenis erbij haalt, dan begrijp je hoe het precies zit. Als je in een titel dus leest gewoon Kitabun Mufid, een interessante boek. Dan is hier Mufid geen gabar, maar een naad. En de Mubtada, dat is dus weggelaten. Je kan zeggen, Hada Kitabun Mufidun. Dan is Hada, wat weggelaten is, is Mubtada. En Kitabun is gabar en Mufidun is naad. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden. Want als je zegt Muhammad, ja, dan heb je het eigenlijk niet over een bepaalde mensen. Dan weten we niet waar het over gaat. Muhammad. Als je zegt Al Muhammad, dan is het een, een complete zin. Ja. ja, Dat is wat ik probeer te begrijpen. Maar het gaat meer hoe je de zin, zeg maar, je moet, je moet begrijpen wat de betekenis daarvan. Als je dat weet, dan kun je. الاعراب فن غير خيف طيب دن فنون اسم ان محمدون أص اسم فن ان أثريات تفضلي ان المحمدين مجتهدون احسنت جهيل. المحمدين اسم ان منصوب وعلامه نصبه الياء لأنه جمع لانه جمع مذكر سالم نعم ja goed. Khabar la'alla. Al'an khabar la'alla. Mohamedouna khabar li'la'alla. Om mu'sausen te vonderen. La'alla rijjala muhammadina. Achsent muhammadouna. La'alla rijjala muhammadouna. Naam. Misschien. Of ik hoop dat deze mensen. Mohamed zijn. Hier kun je de bernaam bedoelen de benaming dat ze echt Mohammed heeten maar je kan ook de eigenschap bedoelen dan nemen we nog één woord en dan gaan we verder in die illahi laat ik Al-Mu'allim gebruiken Al-Mu'allim nee nee Muf'ul sorry nog één Muf'ul moet ik nog hebben Muf'ul bih met Mohammedun je hebt atheriaat van al heel goed ik zag de Mohammeds op straat نعم طيب المعلم ما جمعها جمع مذكر سالم واتي بجملة يكون فيها مبتدأ اسم لإن خبرا للعلة ومفعولا به أم سوسا تفضل المعلمون هاخد هذا هو الجمع والآن مبتدأ جملة يكون فيه المعلمون مبتدأ نوستاتس أم سوسا المعلمون مجتهدون هاخد de leraren, de docenten, die zijn hardwerkenden, heel ja, goed, ism, in, we doorgaan, inna, inna al heel ja, goed, daar gaat het om, l ja, inna al muallimine mujtahidouna, ahsaan, inna al muallimine mujtahidine, oké, dan, khabar alle. la'alla, jumletin, je hoopt dat de almu docenten zijn. Leraren zijn. almu almu almu Al-Mujtahidina. almu MashaAllah almu almu almu almu docenten zijn, zijn. is dus al Jama Salim wa منصوب بلياء ومعلمون خبر لعل مرفوع بالوا لانه جمع او لانه جمع مذكر سالم حسن طيب مرة مفعولا به والآن جملة يكون فيه المعلمون مفعولا به رأيت المعلمين في الفصل إكزخد لرعن أو in de klas. We gaan nu naar opgave 4. Tenminste, als er nog geen vragen zijn over de voorgaande opgave. Wat je hier moet doen is dat je... She... زين المتماكن دي جمل الفعليه زين ان الفاعل دار مت جمع مذكر سالم زين الاثر تفضل دخل المسافرون الى القطار نعم دخل المسافرون الى القطار جمله فعليه لانها تبتدئ بالفعل والمسافرون فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر او لانه جمع مذكر سالم سنت. إمّا تنظرس أو مسوسن تفضلي أكل المهندسون الطعام هي خد. التي سنجملة فعلية. إن تراونز دخل المسافرون القطار. The raisers خند الترين بينن. أكل المهندسون الطعام. The engineers آتون هدأيته أن هناك جملة فعلية إن المهندسون إس جمع مذكر سالم وهو فاعل هغة نوخي تنظر سن زين أوف خانفنا تفيد عن درديو ني إيتي المفعول به في كل منها جمع مذكر سالم نمتشي زينماكن دي فعلية زين مت جمع مذكر سالم أص مفعول به الأثرية تفضل رأيت المسافرين في المحطة تي. جيد المسافرين اسم جمع مذكر سالم وهو مفعول به والجملة فعلية احسنت ik zag de reizigers op het station iemand andersانذرن anderen zin broeder sebastian bitte الشرطي المجرمين جيد مفعول به هنا المجرمين مفعول به وهو جمع مذكر سالم منصوب بالياء والجملة جملة اسمية فعلية عفوا لأنها تبتدئ بالفعل هل إما تنظر؟ أفخار ذا، هذا فوق ذا، طيب، هذا فوق جمله جملة الآن بجملتين اسميتين المبتدا والخبر في كل منها جمع مذكر سالمان جملة اسمية معاك مذوفر متاس الخبر جمع مذكر سالم انت تفضل المسافرون متعبون لطول السفر يخذ المسافرون متعبون كثير مركي دات متعبون دوش خبريس ان من فين نات اصيغ المسافرون المتعبون ظن خاين خت انت فرواخته هير المسافرون متعبون ذا رايزيغرز دي زين مو اوفغيه دا لونغ رعيس دا مبتدا مرفوع بالواو لأنه لانه جمع مذكر سالم ومتعبون خبر مرفوع ب بالف... الواو لانه كذلك لانه خبر لأنه خبر طيب دا تنظر سن دا دا دا دا دا جمع مذكر سالم دا دنمار دا دا إيت بجملتين اسميتين اسم ليت في كل منها جمع مذكر سالم الأثرية تفضل إيت بجملتين اسميتين اسم ليت في كل منها منهما جمع مذكر سالم ليت المسافرين يرجعون إلى بلدهم بالمسافرين هنا اسم ليت وهذا هو المطلوب اسم ليت جمع مذكر سالم وليتا هي أخت من أخواتي إن فهي تنصب المبتدا فيصير اسما لها ويرجعون إلى بلدهم هذه جملة فعلية في محل رفع خبر ليتا برودر سبعة سبعين تفضل ليت الكافرين مسلمون هي أخت ده أخلافخم مع المسلمس وليت المسافرين يرجعون إلى بلدهم أه وكان مع ده ريزخر ترغبت معهم لند أمسو سنت فضلي يبقى الكافرين يسير كذلك اسمه ليت منصوب باليأ ليت جائعون جائعون nou waren de handelaars, maar uh, hadden de handelaars maar uh, honger. Maar volgens mij bedoel je met hongerig, nou hongerig. Maar uh, bedoel je de handelaars of bedoel je de rijke mensen? Want een tijger dat is een handelaar. En iemand die rijk is, dat is al-ghani, uh, al al-thari. Rijk, dat is al-thari of al-ghani, al-agniya. الأغنياء أعطاً هي بفهير خين جمع جمع مذكر سالم الأثرياء أو كنت ما رخيري إن شاء الله طيب التاجيرون وفي التاجيرين اسفل جمع مذكر سالم طيب تمرين الخامس سلام ذا أوفر تنزيل برسيدي في الماكن في الماكن تخافنا التمرين التمرين السادس تمرين في الإعراض تمرين في الإعراب نموذج فوربل السائحون كثيرون دجدا تورستن دي فول طلخ. السائحون مبتدا مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم كثيرون خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم ها دي ريبه المبتدا en Al-Ghabar, en die zijn allebei marfoor, hier met luau. teken is Lwauw, waarom? Omdat het jammu, mudhakkar, salim zijn. Waarom zeg ik hier, mubta de marfoor bij de li Annahu hu jam'u salim, en niet jam'a of jam'i? Waarom zeg ik, li anna hu salim? En ik zit nu op bladzijde 59, تكا عرومي إذا جمعه، إذا خد، ومتلزي خد جمعه، أو جمعه، ومتلزي خد، ومتلزي مرفوع بالواو، لأنه جمعه مذكر سالم، أم سوسن، فضل، جمعه، جمعه، إذ خبر، لأنه، نعم، إذ خد، ومتلزي خبر أنه، ذا هو دمير متصل، ذا إس اسم فن، أنه، أن جمع إذ خبر، Anna en Gabar van Anna is maar Heel goed. Dus op deze manier kun je de tekst lezen zonder een shekel, zonder tekentjes, omdat je nu de regels beheerst. طيب. Dan ga ik nu naar het tweede voorbeeld. Yardallahu anil muhsineen. mudari'a بضمة مقدرة على الألف، zoals we gezien hebben. Vroeger hadden ze niet eens punten. Inderdaad. En toch kunnen ze lezen. يرضى فعل مضارع مرفوع بضمة المقدرة على الألف. ظرمي ست ساو أمدات. مقدرة على الألف. يرضى فعل مضارع مرفوع بضم المقدرة على الألف. في فيط. أم سو سنتفضل. Dus manna'a min horen dhamma at ta'adzur, omdat je het dhamma hier niet kan uitspreken. En we hebben gezien dat het onmogelijk is om Al-Damma of al-fetha of al-kasra uit te spreken op het elif. Het is gewoon onmogelijk, heel goed. En deze fi'al heet vial fi mu'tal al-agir, omdat het elif aan het eind is. اذا يرضى فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره على الالف منع من ظهورها التعذر الله لفظ الجلال فاعل مرفوع بالضمه عن حرف جر مبني على السكون المحسنين اسم مجرور بعن وعلامه جره الياء لانه جمع مذكر سالم والان نأتي على الإعراب أو على الجمل التي أنتم تعربونها تحب مصر الأبناء العاملين تحب مصر الأبناء العاملين من يعرب لي هذه الجملة أثرية تفضلي تحب فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهرة على آخره أو في آخره ياخد مصر فاعل مرفوع بالضمه الظاهرة في آخره أحسنت الأبناء مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره ياخد العاملين نعت للأبناء منصوب بلياء لانه جمع مذكر سالم حسن إخبت احسنت اخبطه فان دي وركن ها ده وركنده اوندردانن ها الثانيه الفائزون مصرورين من يعرب امس الفائزون مسرورين إمرأة أندرس مش عشان يديه زين فيل الإعراب فيل دون زين إمرأة طيب الأثرية في الضلي فعل ماضي ناقص نعم الفائزونا اسم أمسى مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم خد مسرورين خبر أمسى منصوب باليا لأنه جمع مذكر سالم هلو امس الفائزون مسرورين بالتيكند دو ام فينار سردن بلاي بلاي في د تايت اي ويلكه المساء ان د اوفن الجمله الأخيرة يحتاج الوطن إلى المخلصين يحتاج الوطن إلى المخلصين من يعرب ام سوسن ضد يحتاج فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة أو الظاهرة على آخره نعم الوطن الوطن فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره نعم إلى حرف جر مبني على السكون أحسن المخلصين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المخلصين المخلصين يب وزي نحن نكلار يمكننا المخلصين هذا أو يبكي توفر توفت خزين نفع اسمي زيكتني إكزيت دا نيت فطيس الإعراب فان المخلصين يحتاج الوطن إلى المخلصين عيش تعتر إكزي إلى حرف جر مبني على السكون مير نيت تساو أن ماليخن nu nog steeds niet. Ja, soms heb ik het ook, dat ik iets schrijf. Maar dan wordt het niet zichtbaar. Heel vreemd. Heel vreemd. Nu wel. Nu zie ik wel wat. Al-Mughlisina ism Majroor. Wa'ala matujarrihi. Al-ya, al-ya, al-majroor. Maqabla wa, al-ma ba'da. Hé, naam. Al-majroor maqabla ha. Al-maqsoor ma ha. Wa... Al-Maftooh, ma'a ba'daha. Naam, al-Mughlisina. Heel goed. Ja, Tayyip. Achsentum. Broeder, wat wil je vertellen? Broeder, 77. ik wilde Majroor zeggen, maar dat is al gebeurd. Nou, het is uh, blijkbaar eerder verteld, maar het werd alleen maar zichtbaar. Tayyip, zijn er vragen over wat we gehad hebben? Jemma al-Mudhakkar Salim. Is alles duidelijk? Is er een vraag? من دفوق تنضرس إن شاء الله نعلم الحمد مطرس داود لك. طيب في هذه الحالة أنتقلوا إلى درس اليوم إعراض جمع المؤنف السالم